الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد هذا الامام المجدد رحمه الله في الاصلي الثالث في اصول السنة وله من العمر 63 سنه 40 قبل النبوه وثلاث وعشرون نبياً رسولاً نُبِّئ بإقرأ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّتِ في هذا الأيام من المجممى رحمه الله يجب أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له من العنق ثلاث وستون سنةً هو ولد صلى الله عليه وسلم في مكة وسترعى في بني سعد عند حليمه السعديه و مات عبد الله ابوه وهو في بطن امه ثم ماتت امه سعده ودادته هي قديم دعواته امه ام ايمن الحبشيه التي ولكها عن أبيه وصار في كفالة في جده عبد المطلب ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب وآش عليه الصلاة والسلام قبل النبوة 40 عاما وكان معروفا بالصدق والأمانة وفجنب النبوة عباده الاصنام وشرب الخمر والقداد حتى انه كان يلقب صلى الله عليه وسلم الصادق الامين ثم عليه الصلاه والسلام لما جاءه الوحي اذا ما كان يتعبد في غار حراء يا ابو جرير وهو في غاه وقال اهر قرا قال معنى القاهر الى احسين بن راه تضمنه ضمنا شديدا ثم اثر وقال اقرا قال معنى القاهر ثم ضمنه ضمنا قبل ش... شديدا ثم ارسله ثم قال له اقرا بسم الله كثيرا خلق خلق الانسان من علق فهذه نبوته صلى الله عليه وسلم نُبِّئَ بإقْرَأ أي جعله الله تعالى نبياً بذلك ثم ذهب إلى خديج ربي الله عنه وقل يرقجه من القوم فهدَّت من روعه فقالت والله لا يخزيك الله إنك أعلى تصل الرحم وتقل الغيف وتحمل الكلف فوعين معنا على وادي النهر هذا ذكي له حمها ورض منوفا فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى في الصلاه لان ادركتك او قال يا ليس لي اكون حيا اذ يو اذ يو فر يجفوا قال أبا مخريجيهم قال ما أتى أحد بمثل ما أتىت به أو تؤتى به إلا عودي صلى الله عليه وسلم ثم بعد مع ذلك أنزل الله عليه يا أيها المدسل قم فأنزل وربك فكبر وديابك فضح وهذه أرسل بها أرسل المدسل نبدأ باقرا وارسل الكتاب لو قال قائل ما الفرق بين النبي والرسول قالوا له النبي من اوحي اليه بشرا ولم يؤمر بتبليغ الشرع والرسول اوحي اليه بشرع وامر بتبليغ الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ باقرا وارسل الكتاب معنى المدثر أي المتلحس بثيابه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تصادع شيء من الفزا فقال دثروني دثروني أي غطوني فأنزل الله عليه يا أيها المدثركم فأعمل وربك فكبر أي عوّنه و اصياده فطهر اي طهر اعماله بالشرع الاعمال تسمى باليابان تعار و رضا الشقوى ذلك ورجل فاجر اي الاصنام يجره و بعيد عنها عالم الهام في مكة و بلده مكة نعم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فتشيء و ان كان تكوينه بديع و دعيا فيها 13 عاق يدعو الناس الى التوحيد و ترك عباده الاصنام وحصل له من حصل من النجاه وقضى له الكراء و شري هذه الى بيت المقدس وعرج به الى السماء صلى الله عليه الصلاة والسلام وبعدها اذن له في الهجره الى المدينه هاجر بالمدينه ومقام بها 10 سنوات المجموع 3 يعني جنون عاما وبعد النبوه عاش 23 عاما 13 في مته يؤسس دعوه التوحيد بعد صلوات وسلامات للمدينه ثم توفاه الله على راس ال 63 من عمره امد سعيه في الرساله 23 عاما وهذه البركه التي انزلها الله عز وجل عليه وهذا العلم الغزير وهذا الجهاد الكبير صلى الصلاه والسلام عزه الله بالنداه عن الشك ويجعل التوحيد هذا منهج جميع الانبياء كلهم جاءوا بالدعوه التوحيد كما قال الله سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وان تتركوا كما قال سبحانه وما ارسلنا من قبلكم رسولا الا نعيش اليه انه لا اله الا انا تعبدون وكل ابي يقول لقومي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هي دعوه عظيمه ومهمه كبيره اسال الله تعالى ان يوفق الجميع ان يحب ويرضى ويعزوه سبحانه ان يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الإخلاص في القول والعمل هذا صلى الله وسلم ودار على نبينا محمد على آله وصحبه اجمعين